ويكلم الناس في المهْد وكهلاً ومن الصالحين قالت رب ان لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء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 انني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمها والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم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 قال الحواريون نحن انصر الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون